وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في نواقض الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة الأول الشرك في عبادة الله تعالى والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومنه الذبح لغير الله كما يذبح الجن أو القبر الثاني من جعل بين وبين الله وسائر الطيّعونهم أسئلوا الشفاعة ويتوكل عليهم كفر جماعة الثالث من لم يكفّر المشركين وشك في كفرهم وصحح مذهب كفر جماعا الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي وأن حكم غير يحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر الخامس من أبغض شيئا مما جاء برسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر جماعا والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فيحبط عمالهم السادس من استهد بشيء من دين الله أو ثوابه أو كفر والدليل قوله تعالى قل أبي الله ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم السابح السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم مع المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين التاسع من اعتقد أنب الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر العاشر لعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآية ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازر والفرق الجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظي ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي المسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله موجبات غضبه وليمعقابه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تمت بحمد الله الفرق بين الناقض الأول والثاني الأول أنه لم يجعل في عبادته هذه شريكا مع الله وإنما صرف جميع هذه العبادة لغير الله كمن يذبح مثلاً للقبر الفلاني فهذا لم يشارك فيه مع الله وإنما جعل عبادته العبادة بالله خالصة لغير الله أما النوع الثاني فجعل مع الله غيره فطلب من الآلهة أن تطلب من الله أن يغفر لهم أو أن يشفيهم كما كان هذا شرك المشركين في قريش وفي غيرهم أما غالب شرك الناس اليوم فهو العذب الله من نوع الأول وهو ترك ربوبية الله والتوجه لغير الله وهو ما يسمى بالإلحاد والنقض التاسع معناه إذا كان يظن أن, له أن أحكام الشريعة لا تنطبق عليه وإنما تنطبق على غيره مثلا يقول للناس مثلا أنتم صلوا ونأت وصلت إلى مرحلة لا أصلي فيها وهكذا هذا معنى الناقض التاسع